وقال أقبة بن عامر لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجات فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وبك على خطيئتك